الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط السادس والأربعون من كتاب زاد المعاد مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في من أسلم على أكثر من أربع نسوه أو على أختين يؤخذ من هذا أن المشروط عرف كالمشروط لفظا وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون أزواجهم من ذلك البته واستمرت عادتهم بذلك كان كالمشروط لفظا وهم قرد على قواعد أهل المدينة وقواعد أحمد رحمه الله أن الشرق العرفي كاللفظي سواء ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسال أو قصار أو عجينه إلى خباز أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة أو دخل الحمام أو استخدم من يغسله من, من عادته أن يغسل بالأجرة ولم يشت لهم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل وعلى هذا فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم برا، ولا يمكنونه من ذلك وعادتهم مستمرة بذلك كان كالمشروط لفظا وكذلك لو كانت من يعلم أنها لا تمكن إدخال الضرة عليها عادة بشرفها وحسبها وجلالتها كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظا سواء وعلى هذا فسيدة نساء العالمين وابنت سيد ولد آدم أجمعين أحق النساء بهذا فلو شرطه عليه في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها وبين بنت أبي جهل حكمة بديعة، وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبع له، فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عنهما، ولم يكن الله عز وجل ليجعل بنت أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعا وبينهما من الفرق ما بينهما فلم يكن مكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعا ولا قدرا وقد اشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا فهذا إما إن أن جردت الآخر بلفظه أو إشارته. فصل في من حكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. حرم الأمهات، وهم كل من بينك وبينه إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة، كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون. وحرم البنات. وهن كل من انتسب إليه بإيلاد كبنات صلبه وبنات بناته وأبنائهن وإن سفل وحرم الأخوات من كل جهة وحرم العمات وهن أخوات آبائه وإن علونا من كل جهة وأما عمة العم فإن كان العم لأب فهي عمة أبيه وإن كان لأم فعمته أجنبية إليه فلا تدخل العمات وأنا عمه الأم فهي داخلة في عماته كما دخلت عمة أبيه في عماته وحرم الخالات وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه وإن علون وأما خالة العمة فإن كانت العمة لام فخالتها أجنبية وإن كانت لأم فخالتها حرام لأنها خالة وأما العمة الخالة فإن كانت الخالة لأم فعمتها أجنبية وإن كانت لأب فعمتها حرام لأنها عمة الأم وحرم بنات الأخ وبنات الأخت فيعم الأخ والأخت من كل جهة وبناتهما وإن نزلت بردتهم وحرم الأم من الرضاعة فيدخل فيه امهاتها من قبل الآباء والأمهات وإن علون وإذا صارت المرضعه أمه صار صاحب اللبن وهو الزوج أو السيد إن كان جاريه أباه وأباه ألباده فننبه المضيعة صاحبة اللبن التي هي مودع فيها للأب على كونه أمن بطريق الأولى لأن اللبن له وبوطئه ثاب ولهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم لبن الفحل فثبت بالنص وإيمائه انتشار حرمه الرضاع إلى أم المرتضع وأبيه من الرضاع وانه قد صار ابنا لهما وصار أبوين له فلذن من ذلك أن يكون إخوتهما وأخواتهما خالات له وعمات وأبناؤهما وبناتهما إخوة له وأخوات فنبدأ بقوله وأخواتكم من الرضاع على انتشار قرمة الرضاع إلى إخوتهما وأخواتهما كما انتشرت منهما إلى أولادهما فكما صاروا إخوة وأخوات للمرتضع فأخوالهما وخالاتهما أخوال وخالات له وأعمام وعنات له الأول بطريق النص والآخر بتنبيهه كما أن الانتشار إلى الام بطريق النص وإلى الأب بطريق تنبيهه وهذه طريقة عجيبة مضطردة في القرآن لا يقع عليها إلا كل غائص على معانيه ووجوه دلالاته ومن هنا قدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولكن الدلالة دلالتان خفية وجلية فجمعهما للأمه ليتم البيان ويزول الالتباس ويقع على الدلالة الجلية الظاهرة من قصر فهمه عن الخفية وحرم أمهات النساء فدخل في ذلك أم المرأة وإن علت من نسب أو رضاع دخل بالمرأة أو لم يدخل بها لصدق الاسم على هؤلاء كلهن وحرم الربائب اللاتي في حجور الازواج وهن بنات نسائهم المدخول بهن فتناول بذلك بناتهن وبنات بناتهن وبنات ابنائهن فإنهم داخلات في اسم الربائب وقيد التحريم بقيدين احدهما كونهن في حجور الازواج والثاني الدخول بامهاتهن فاذا لم يوجد الدخول لم يثبت التحريم وسواء حصلت الفرقة بموت أو طلاق هذا مقتضى النص وذهب زيد المثالت وموافقه وافقه وأحمد في رواية عنه إلى أن موت الأم في تحريم الربيبة كالدخول بها لأنه يكمل الصداق ويوجب العدة والتوارث فصار كالدخول والجمهور أبوا ذلك وقالوا الميتة غير مدخول بها فلا تحرم ممنتها والله تعالى قيد التحريم بالدخول وصرح بن فيه عند عدم الدخول وأن كونها في حجره فلما كان الغالب ذلك ذكره لا تقيد للتحريم به بل هو بمنزله قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إلاق ولما كان من شأن بنت المرأة أن تكون عند امها فهي في حجر الزوج وقوعا وجوازا فكأنه قال اللات من شأنهن أن يكون, أن يكون في حجوركم ففي ذكر هذا فائدة شريفة وهي جواز جعلها في حجره وأنه لا يجب عليه إبعادها عنه وتجنب مؤاكلتها والسفر والخلوة بها فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من ذلك ولما خفي هذا على بعض أهل الظاهر شرط في تحريم الربيبه أن تكون في حجر الزوج وقين تحريمها بالدخول لأمها وأطلق تحريم أم المرأة ولم يقينه بالدخول فقال جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم إن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت دخل بها أو لم يدخل ولا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم وقالوا أن ما أنهم ما أبهم الله وذهب الطائفة إلى أن قوله التي دخلتم بهم وصف لنسائكم الأولى والثانية وانه لا تحرم الأم إلا بالدخول بالبنت وهذا يرده غم الكلام وحيلوله المعطوف بين الصفة والموصوف وامتناع جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان فإذا قلت مررت بغلام, بغلام زيد العاقل فهو صفة للغلام لا لزيد إلا عند زوال اللبس كقولك مررت بغلام الكاتبه الكاتبة ويرده أيضا جعله صفة واحدة لموصوفين مختلفين الحكم والتعلق والعامل. وهذا لا يعرف في اللغة التي نزل بها القرآن وايضا فإن المنصوف الذي يلي الصفه اولى بها لجواره والجار أحق نسق ما لم تدع ضرورة إلى نقلها عنه أو تخطيها إياه إلى الأبعد فإن قيل فمن أين أدخلتم ربيبته التي هي بنت جاريته التي ذقل بها وذيث في نسائه ثم السرية قد تدخل في جملة نسائه كما دخلت في قوله نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم ودخلت في قوله احن لكم ليله الصيان الرفث الى نسائكم ودخلت في قوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء فإن قيل فيلزمكم على هذا ادخالها في قوله وامهات نسائكم فتحرم عليه ام جاريته قلنا نعم وكذلك نقول إذا وطئ أمته حرمت عليه أمها وابنتها فإن قيل فأنتم قد قررتم أنه لا يشترط الدخول بالبنت في تحريم أمها فكيف تشترطونه هنا؟ قلنا لتصور من نسائه فإن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد وأما النوكة فلا تصير من نسائه حتى يطاءها فإذا وطئها صارت من نسائه فحرمت عليه أمها وابنتها فإن قيل فكيف أدخلتم السرية في نسائه في آية التحريم ولم تدخلوها في نسائه في آية الظهار والإهلاء إلى السياق والواقع يأما ذلك فإن الظهار كان عندهم طلاقا من محله الأزواج للإماء فنقله الله سبحانه من الطلاق إلى التحريم الذي تزيله الكفارة ونقل حكمه وأبقى محله وأما الإهلاء فصريح في أن محله الزوجات لقوله تعالى للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عدموا الطلاق فإن الله سميع عليم وحرم سبحانه حلال الأبناء وهم موطوآت الأبناء بنكاح أو ملك يمين فإنه الحليلة بمعنى محللة ويدخل في ذلك ابن سلبه وابن ابنه وابن ابنته ويخرج بذلك ابن التبني وهذا التقييم قصد به اخراجه واما حريه ابنه من الرضاع فان الائمه الاربعه ومن قال بقولهم يدخلونها في قوله وحلائل ابنائكم ولا يخرجونها بقوله الذين من اصلابكم ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم حرموا من الرضاع ما تحرمون من النسب قالوا هذه الحليله تحرم اذا كانت لابن النسب فتحرم اذا كانت لابن الرباع قالوا والتقييد لاخراج ابن التبني لا غير وحرم من الرضاع بالسهر نظير ما يحرم بالنسب ونازعهم في ذلك اخرون وقالوا لا تحرم حليله منه من الرضاعه لانه ليس من صلبه والتقييد كما يخرج حليله من التبني يخرج حليله من الرضاع سواء ولا فرق بينهما قالوا وأن قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهو من أكبر أدلتنا وعبدتنا في المسألة فإن تحريم حلائل الأبناء الآباء والأبناء إنما هو بالصهر لا بالنسب والنبي صلى الله عليه وسلم قد قصر تحريم الرضاع على نظيره من النسب لا على شقيقه من الصهر فيجب الاقتصار بالتحريم على مولد النص قالوا التحريم بالرضاع فرع على تحريم النسب لا على تحريم المصاهره فتحريم المصاهره أصلا قائم بذاته والله سبحانه لم ينص في كتابه على تحريم الرضاع إلا من جهة النسب ولم ينبه على التحريم به من جهة الصغة البتة لا بنص ولا إيماء ولا إشارة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرم به ما يحرم من النسب وفي ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهر ولولا أنه أراد الاتصار على ذلك لقالوا حرم من الرضاع ما يحرم من النسب والصهر قالوا ايضا فالرضاع مشبه بالنسب ولهذا أخذ منهم بعض أحكامه وهو الحرمة والمحرمية فقط دون التوارث والإنفاق وسائر أحكام النسب فهو نسب ضعيف فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام النسب ولم يقوى على سائر أحكام النسب وهو ألسق به من المصاهرة فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه وأما المصاهره والرضاع فإنه لا نسب بينهما ولا شبهة نسب ولا بعضية ولا اتصال قالوا ولو كان تحريم الصهرية ثابتا لبيّنه الله ورسوله بيان شافيا يقيم الحبه ويقطع العذر فمن الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعليه التسليم والانقياد فلا منته النظر في هذه المسألة فمن ضفر فيها بحبه فليرشد إليها وليدل عليها فإن لها مقادون ولها معتصنون والله موفق للصواب فصل وحرم سبحانه وتعالى نكاح من نكاحون الآباء وهذا يتناول منك حاتهم لملك اليمين أو عقد نكاح ويتناول آباء الآباء وآباء الأمهات وإن علون والاستثناء بقوله إلا ما قد سلف من مضمون جملة النهي وهو التحريم المستلزم للتاثيم والعقوبة فاستثنى منه ما سلف قبل إقامة الحجة بالرسول والكتاب فصل وحرم سبحانه الجمع بين الاختين وهذا يتناول الجمع بينهما في عقد النكاح وملك اليمين كسائر محرمات الايه وهذا قول ظهور الصحابه ومن بعدهم وهو الصواب وتوقفت الطائفة في تحريمه بملك اليمين لمعارضه هذا العموم بعموم قوله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين ولهذا قال أمير المؤمنين عثمان عفان رضي الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية وقال الإمام أحمد في رواية عنه لا أقول هو حرام ولكن ننهى عنه فمن أصحابه من جعل القول بإباحته رواية عنه والصحيح أنه لم يبح ولكن تأدب مع الصحابة أن يطلق لفظ الحرام على أمر توقف فيه عثمان بل قال ننهى عنه والذين جزموا بتحريمه رجحوا آية التحريم من وجوه أحدها أن سائر ما ذكر فيها من المحرمات عام في النكاح وملك اليمين فما هذا وحده حتى يخرج منها فإن كانت آية الإباحة مختضية لحل الجمع بالملك فلتكن مقتضيه لحل ام موطوءته بالملك ولموطوءه ابيه وابنه بالملك الا فرق بينهما البته ولا يعلم بهذا قائل الثاني ان ايه الاباحه بملك اليمين مخصوصه قطعا بصور عديده لا يختلف فيها اثنان كامه وابنته واخته وعمته وخالته من الرضاعه بل كاخته وعمته وخالته من النسب عندما لا يرى عبقهن بالملك كمالك والشافعي ولم يكن عموم قوله أو ما ملكت أيمانكم معارضا لعموم تحريمهن بالعقد والملك فهذا حكم الأختين سواء الثالث أن حل الملك ليس فيه أكثر من بيان جهة الحل وسببه ولا تعرض فيه لشروط الحل ولا لموانعه وآية التحريم فيها بيان موانع الحل من النسب والرضاع والصهر وغيره فلا تعارض بينهم البتة وإلا كان كل موضع ذكر فيه شرط الحل وموانع معارضا لمختبر الحل وهذا باطل قطعا بل هو بيان لما سكت عنه لما سكت عنه دليل الحل من الشروط والموانع الرابع أنه منوجاز الجمع بين الأختين أي النلوكتين في الوضع جاز الجمع بين الأم وابنتها النلوكتين فإن نفس التحريم شامل للصورتين شمولا واحده وأن اباحه المنوكات إن عمت الأختين عمت الأمة وابنتها الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم اختين ولا ريب أن جمع الماء كما يكون بعقد النتاح يكون بملك اليمين والإيمان يمنع منه فصل وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وقالتها وهذا التحريم ماخوذ من تحريم الجمع بين الأختين لكن بطريق خفي وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمه الله ولكن هو مستنبط من دلاله الكتاب وكان الصحابة رضي الله عنهم أحرص شيء على استنباط أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن ألزم نفسه ذلك وقرع بابه ووجه قلبه إليه واعتمى به بفطره سليمة وقلب ذكي رأى السنة كلها تفصيلا للقرآن وتبيين لدلالته وبيانا لمراد الله منه وهذا أعلى مراتب العلم فمن ظهر به فليحمد الله ومن فاته فلا يلومن إلا نفسه وهمته وعده واستفيد من تحريم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها، أن كل امراتين بينهما قرابه لو كان احدهما ذكر حرم على الآخر، فانه يحرم الجمع بينهما، ولو استثنى من هذا صورة واحدة، فإن لم يكن بينهما قرابه لم يحرم الجمع بينهما، وهل يكره على قولين، وهذا كالجمع بين امراه رجل وابنته من غيرها، واستفيد من عموم تحريمه سبحانه المحرمات النذكورة أن كل امرأة حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماءه الكتاب فإن نكاحهن حرام عند الأكثرين وطؤهن بملك اليمين جائز وسوى أبو حنيفة بينهما فأباح نكاحهن كما يباح وطؤهن بالملك والجمهور احتجوا عليه بأن الله سبحانه وتعالى انما اباح نكاح الاماء لوصف الايمان فقال تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم وقال تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن خص ذلك بحرائر اهل الكتاب بقي الاماء على قضية التحريم وقد فهم عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابه الخار الكتابيات في هذه الآية فقال لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن المسيح إلهها وأيضا فالأصل في الأبضاع الحرمة وإنما أبيح نكاح الإماء المؤمنات فمن عداهن على أصل التحريم وليس تحريمهن مستفادا من المفهوم أستفيد من سياق الآية ومدلولها أن كل امرأة حرمت حرمة ابنتها إلا العمّة والخالة وحليلة الإبن وحليلة الأب وأم الزوجة وأن كل الأقارب حرام إلا الأربعة المنكورات في سورة الأحزاب وهنا بنات الأعمان والعمات وبنات الأخوال والخالات أصلا ومن حرمه النص نكاح المزوجات وهن المحصنات واستثنى من ذلك ملك اليمين فاشكل هذا الاستثناء على كثير من الناس فإن الأمة المزوجة يحرم وطؤها على مالكها سأين محل الاستثناء فقال الطائفة هو منقطع أي لكن ما ملكت أيمانكم ورد هذا لفظ ومعنى أما اللفظ فإن الانقطاع إنما يقع حيث يقع التفرير وما غير الإيجاب من النفي والنهي والاستفهام فليس الموضع موضع انقطاع وأما المعنى فإن المنقطع لا بد فيه من رابط بينه وبين المستثنى منه بحيث يخرج ما توهم دخوله فيه ما فإنك إذا قلت لا بالدار من أحد دل على انتفاء من بها بدوابهم وأمتعتهم فإذا قلت إلا حمارا أو إلا الأثافي ونحو ذلك أذلت توهم دخول المستثنى في حكم المستثنى منه وأبين من هذا قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، فاستثناء السلام أزال توهم نفي السماع العام. فإن عدم سماع اللغو يجوز أن يكون لعدم سماع كلام ما وأن يكون مع سماع غيره. وليس في تحريم نكاح المزوجة ما يوجب تحريم وط الإماء بملك اليمين حتى يخرجه. وقال الطائفة بل الاستثناء على بابه. ومتى ملك الرجل الأمة المزوجة؟ كان ملكه طلاقا لها وحن له وطؤها وهي مسألة بيع الأمة هل يكون طلاقا لها أم لا فيه مذهبان للصحابة فابن عباس رضي الله عنه يراه طلاقا ويحتج له بالآية وغيره يابى ذلك ويقول كما يجامع الملك السابق الملك السابق للنكاح اللاحق اتفاقا ولا يتنافيان كذلك الملك اللاحق لا ينافي النكاح السابق قالوا وقد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة لما بيعت ولو انفسخ نكاحها لن يخيرها قالوا وهذا حجة على ابن عباس رضي الله عنه فإنه هو راوي الحديث والأخذ برواية الصحابي لا برأيه وقال الطائفة ثالثة إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح لأنها لا تملك الاستمتاع بوضع الزوجة وإن كان رجلا انفسخ لأنه يملك الاستمتاع به وملك اليمين أقوى من ملك النكاح وهذا الملك يبطل النكاح دون العكس قالوا على هذا فلا إشكال في حديث بريرة وأجاب الأولون عن هذا بان المرأة وان لم تملك الاستمتاع ببضع أمتها فهي تملك عليه وتزويجها وأخذ مهرها وذلك كملك الرجل وإلا لم تستمتع بالبضع وقالت فرقة أخرى الآية خاصة بالمسبيات فإن المسبية إذا سبيت حل وطؤها لسابيها بعد الاستبراء وإن كانت مزوجه وهذا قول الشافعي وأحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو الصحيح كما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا وكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهما من أجل أزواجهما من المشركين فانزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إن انقضت عدتهن فتضمن هذا الحكم إباحة وطئ المسلية وإن كان لها زوج من الكفار وهذا يدل على انفساخ نكاحه وزوام عسمة بضع امرأته وهذا هو الصواب لأنه قد استولى على محل حقه وعلى رقبة زوجته وصار سابقها أحق بها منه فكيف يحرم بضعه عليه سهذا القول لا يعارضه نص ولا قياس والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم إن وطأها إنما يباح اذا سدية وحدها قالوا لأن الزوج يكون بقاؤه منهولا والمجهول كالمعدوم فيجوز وطؤها بعد الاستبراء فإذا كان الزوج معها لم يجوز وطؤها مع بقائه فأورد عليهم ما لو سبيت وحدها وتيقن بقاء زوجها في دار الحرب فإنهم مجوزون وطئها فأجابوا بما لا يجدي شيئا وقالوا الأصل الحاق الفرد بالأعم الأغلب فيقال لهم الأعم الأغلب بقاء أزواج المسبيات إذا سبين منفردات وموتهم كلهم نادر جدا ثم يقال إذا صارت رقبة زوجها وأملاكه منك للسابي وزالت العسمة عن سائر أملاكه وعن رقبته ثم نوجب لثبوت العسمة في فرد براءته خاصة وقد صارت هي وهو وأملاكهما للسابي ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطئ الإماء الوثنيات بملك اليمين فإن سبايا أو طاس لم يكن كتابيات ولم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في وطئهن إسلامهم ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط وتأخير البيان أو وقت الحاجة منتنع مع أنهم حديث عهد بالإسلام حتى خفي عليهم حكم هذه المسألة وحصول الإسلام من جميع السبايا وكانوا عدة آلاف بحيث لم يتخلف منهم عن الإسلام جارية واحدة مما يعلم أنه في غاية البعد فانهن لم يكرهن على الإسلام ولم يكن لهم من البصيرة والرغبة والمحبة في الإسلام ما يقبل مبادرتهن إليه جميعا فمقتب السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده جوازوا وطئ المنوكات على أي دين كنا وهذا مله طاووس وغيره وقواه صاحب المغني فيه ورجح ادلته وبالله التوفيق ومما يدل على عدم اشتراط إسلامهم ما روى الترمذي في جامعه عن عرباب ابن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهم فجعل للتحريم غاية واحدة وهي وضع الحمل ولو كان متوقفا على الإسلام لكان بيانه أهم من بيان الاستبراء وفي السنن والمسند عنه لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امراه من السبي حتى يستبرئها ولم يقل حتى تسلم ولأحمد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن شيئا من السبايا حتى تحيد ولم يقل وتسلم وفي السنن عنه أنه قال في سمايا القاص لا توقع حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضه واحدة ولم يقل وتسلم فلم يجئ عنه اشتراط إسلام المسمية في موضع واحد البتة فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر قال ابن عباس رضي الله عنهما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على بن الربيع بالنكاح الأول ولن يحدث شيئا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وفي لفظ بعد ست سنين ولن يحدث نكاحا قال الترمذي ليس بإسناده بأس وفي لفظ وكان اسلامها قبل إسلامه بست سنين ولم يحدث شهادة ولا صداقة وقال ابن عباس رضي الله عنهما أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وربها على زوجها الأول رواه أبو داود وقال أيضا إن رجلا جاء مسلما على عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها أسلمت معي فربها عليه قال الترميلي حديث صحيح وقال مالك إن أم حكيم منت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة وهرم زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فاسلم فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه إرداء حتى بايعه فثبت على نكاحه ما ذلك قال ولم يدمغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبينه إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها ذكره مالك رحمه الله في الموطة فتضمن هذا الحكم أن الزوجين إذا أسلم معا فهما على نكاحهما ولا يسأل عن كيفية وقوعه قبل الإسلام هل وقع صحيحا أم لا ما لم يكن المبطل قائما كما إذا أسلم وقد نكحها وهي في عدة من غيره أو تحريما مجمعا عليه أو مؤبدا كما إذا كانت محرما له بنسب أو رضاع أو كانت ممن لا إن لا يجوز له الجمع بينها وبين من معه كالأختين والخمس وما فوقهم فهذه ثلاث صور أحكامها مختلفة فإذا أسلم وبينها وبينه محرمية من نسب أو رضاع أو صهري أو كانت أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو من يحرم الجمع بينها وبينها فرق بينهما بإجماع الأمة لكن إن كانت تحرين لأجل الجمع خير بين إمساك أيته ما شاء وإن كانت بنته من الزنا فرق بينهما أيضا عند الجمهور وإن كان يعتقد ثبوت الناس بالزنا فرق بينهما اتفاقا وإن أسلم أحدهما وهي في عدة من مسلم متقدمه على عقده فرق بينهما اتفاقا وإن كانت العدة من أنكاء الكافر فإن اعتبرنا دواما مفسد أو الإجماع عليه لن يفرق بينهما لأن عدة الكافر لا تدوم ولا تمنع النكاح حين يبطل أنكحة الكفار ويجعل حكمها حكم الزنا وإن أسلم أحدهما وهي حذر من زنا قبل العقد مبنيان على اعتبار قيام المفسد او كونه مجمعا عليه وان اسلم وقد عقداه بلا ولي او بلا شهود او في عده وقد انقبت او على اخت وقد ماتت او على خامسه كذلك وقر عليه وكذلك ان قهر حرمين حربيه واعتقداه نكاحا ثم اسلم وقر عليه وتضمن أن ان احد الزوجين اذا اسلم قبل الاخر لم ينفسخ النكاح بإسلامه فرقت الهجرة بينهما أو لم تفرد فإنه لا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جدد نكاح زوجين سبق أحدهم الآخر بإسلامه قط ولم يزل الصحابة يسلم الرجل قبل امراته وامراته قبله ولم يعرف عن أحد منهم البته أنه تلفظ بإسلامه هو وامراته وتساوقا فيه حرفا بحرف هذا مما يعلم أنه لم يقع أربته وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبو العاص بن الربيع وهو إنما أسلم زمن الحليبية وهي أسلمت من أول البعثة فبين إسلامهما أكثر من ثماني عشرة سنة وأما قوله في الحديث كان بين إسلامها وإسلامه ست سنين فوهم إنما أراد بين هجرتها وإسلامه فإن قيل وعلى ذلك فالعدة تنقضي في هذه المدة فكيف لم يجدد مكاحها قيل تحريم المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صلح الحديبية لا قبل ذلك فلم ينفسخ المكاح في تلك المدة لعدم شرعيه هذا الحكم فيها ولما نزل تحريمهن على المشركين أسلم أبو العاص فردت عليه وأما مراعاة زمن العده فلا دليل عليه من نص ولا إجماع وقد ذكر محمد بن مسلمة عن قتاله عن سعيد بن مسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الزوجين الكافرين يسلم احدهما هو أن يكون ببضعها ما دامت في دار هجرتها وذكر سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن علي هو أحق بها ما لم يخرج من مصرها وذكر ابن أبي شيبة عن معتمر ابن سليمان عن معمر عن زهري إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما إلا أن يفرق بينهما سلطان ولا أعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم أن لا ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لم تكن فرقة ردعية بل بائنة فلا أثر للعده في بقاء نكاح، وإنما أثرها في منع نكاحها للغير فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة ولكن الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت وإن أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حالة إلى تجديد نكاح، ولا نعلم أحدا جدد الإسلام مكاحه البته بل كان الواقع أحد امرين إما افتراقهما وإكاحوها غيره وإما بقاؤها عليه وان تاخر إسلامها أو إسلامه وإما تنجوز الفرقه أو مراعاة العدة فلا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى واحدة منهما مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وازواجهن وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه ولولا إقراره صلى الله عليه وسلم الزوجين على نكاحهما، وإن, تأخير إسلام وإن تأخر إسلام احدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعديل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة لقوله تعالى لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم وقوله ولا تمسكوا بعصم التواثر وأن الإسلام ابن الفرقة وكل ما كان سببا للفرقة تعقبه الفرقة كالرضاع والخلع والطلاق وهذا اختيار الخلال وابي بكر صاحبه وابن المندر وابن حزم، وهو مذهب الحسن وطاووس وعكرمة وقتادة والحكم قال ابن حزم وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجابر بن عبد الله وابن عباس وبه قال حماد بن زيد والحكم بن عطيبة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعدي بن عدي الكندي والشعبي وغيرهم قلت وهو أحد الروايتين عن أحمد ولكن الذي أنزل عليه قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر هو قوله لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم لم يحكم بتعديل الفرقة فروى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال كان بين اسلام صفوان بن اميه وبين اسلام امراته بنت الوليد بن المغيره نحو من شهر اسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا الطائف وهو كافر ثم اسلم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امراته بذلك النكاح وقال ابن عبد البر وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وقال ابن شهاب أسلمت أم حكيم يوم الفتح وهرب زوجها عكريمة حتى أتى اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم شبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبقي على نكاحهما ومن المعلوم يقينا أن أبا سفيان ابن حرب خرج فأسلم عام الفتح قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولم تسلم هند امرأته حتى فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فبقي على نكاحهما وأسلم بن حزام قبل امرأته وخرج أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية عام الفتح فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء فأسلما قبل من فبقيا فبقي على نكاحهما. ولم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين أحد ممن أسلم وبين امراته وجواب من أجاب بكذوب نكاح من أسلم في غاية البطلان ومن القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم واتفاق الزوجين في التلفظ بكلمة الإسلام معا في لحظة واحدة معلوم الانتفاء ويلي هذا القول نذهب من يقف لفرقة على انقضاء العدة مع فيه إن فيه آثار وإن كانت منقطعة ولو صحت لم يجز القول بغيرها قال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امراته وإن أسلم بعد العده فلا نكاح بينهما وقد تقدم قول الترمذي في أول الفصل وما حكاه ابن حزم عن عمر رضي الله عنه فما أدري من أين حكاه والمعروف عنه خلافه فإنه ثبت عنه من طريق حماد بن سلم عن أيوب وقتاده كلاهما عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن نصرانيا أسلمت امراته فخيرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنشاء فارقته وإن شاءت أقامت عليه ومعلوم بالضرورة أنه إنما خيرها بين انتظاره إلى أن يسلم ستكون زوجته كما هي أو أفارقه وكذلك صح عنه أن نصرانيا أسلمت امرأته فقال عمر رضي الله عنه إن أسلم فهي امرأته وإن لم يسلم فرق بينهما فلم يسلم ففرق بينهما وكذلك قال لعباده إن من نعمان وقد أسلمت امرأته إما أن تسلم وإلا نزعتها منك فأبا فنزعها منه فهذه الآثار صريحة في خلاف من حكاه أبو محمد ابن حزم عنه وهو حكاها وجعلها روايات أخرى وإنما تمسك أبو محمد بآثار فيها أن عمر وابن عباس وجهدرا فرقوا بين الرجل وبين امراته بالإسلام وهي آثار مجملة ليست بصريحة في تعجيل التفريقة ولو صحت فقد صح عن عمر ما حكيناه وعن علي ما تقدم وبالله التوفيق فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في العزل ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد قال أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وانكم نتفعلون قالها ثلاثا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة